بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد تسجيلات مسجد الخير وحيد الكثير وإنساء مغضعا اوه كد جدا ترحمها يا خوارك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 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وَمَا وما يعلم تأويله إِلَّا اللَّهُ الله والواسطون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلاه الألباد مغضع درس الصالحين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لا عيون ولكن محمد بن عبد عشيش حفظه عشيح الله, الله فقال الغلامين في رباك يدي يا أمه هويوي اصبري استصبر فإنك على الحق حقبت قلت لك أنت يا رواع مسلم حديث تموحا دليش دكوه الصرحية وحان يودلي شدان إن عرضت الصرحي صد لمن يرتب أيودلي شدان ويكون صبرات خرح انتش يا، انتش خيره كفران بيصر كذابين ويهي هذا رضيك محس كذابين ويهي حسن دا يرويسه وما كان يعني يعرفه هو عبد قدناه انا يستمعش حسن بقرح انتش كذاب ويهي مجرم هدى اتشن لده اون يسور ماذا هو ريس الابو نيب صلى الله عليه وسلم شياس يسيقه او انا النبي يقول لا كذب انا ابن عبد المطلق ما انته مركي صحابه انا اعين يسي سيجبوه رينسي هديج جهاز هاي ويكان أبته هاي بعد فرحنا وياه وتقرب عرفناه شندي ويه زلا والله هو كذابين ويه تجبين خايمين ويه عرّضي كيف من هل تعلمون كيف تشاهدون؟ اياني سمحا والله يصدرون اوين او او اياني علمها لمشي لأي ولمان خواهنا خايمينه والله و الحديث شرع من قبلنا اوين شرعك هذا صرحين الله يب الله منصوق صحيح والله إمساء حديث إذنبه عليه الصلاة والسلام إمساء حديث ولا أنفسكم هدينا هدينا من الله سبحانه وتعالى وليه. ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك نفيهن أكثرين هلاك نقطعين الدشاء خبنانا وأن نخلص المدى وأمانه ماذا وحسغلتا ومن يقتل مؤمنا متعملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما شنو عيد ولا دير فجزاؤه جهنم ابل كتو جهنم وقف نفس مسلمه ديله دي خالدا فيها وكباريه وغضب الله عليه اديله ربنا عليه ولعنه ملعن لا اله الا الله واعد له عذابا عظيما عذاب ضرب يا ودي فحنقول صلى الله عليه وسلم قف النفسي كدلا وشيء كدلا شيء قالت من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يجوا بها نفسه قف النفسي سبر كدلا متيش كليه مجداس متي النصر حي سامر ويزيلناه وليجيب شاطل حويزيلناه نفسه كدلا يا مر خسر وين واحد المسلمين اللي الله يسلمك ولو عايزه والله لواته يزعودا لازاله يوصلها مؤينا مثلثه يقول سلام بنعرفه لا يزعودي لا يزعودي مسلمي في يوم الجاره في لكن ما شاء الله المسلمين سأطلع دكتور حواي يعني دكتور خلايا حتى الله يجزيه بالله والله ده مايا دكتور سوي حكم يساق الحكر حنايا سادس صولني عروتة هي جدته سحتان شهاد الله على سواء إن الله لا يحب الخائنين واللائي جاله دكتور وانا فأنا أخشى كله صعبشان، وتجعله بينك هذا شيء، كله تجعله ميوله، قال فحرده كهوي، إحكانتش أحسس، جمهو بكرني منك، إحكانتش جياتي، بكرني الله يجزي الله المستدين من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 مركز السوقية لا صار ولا شرط. أياكم شخص ما والعلاق بشي الله هذي خوارزم ضد نظام الدين يقص على يهين عالم فيه قصان والله هذي عالم كبير صدامه ومين نحر يستن عدنه تدخلوا واحدة ورعين تدخلوا إن الدقاقتلوا ورعين إن قصموا سلموا ورعين كالقرم وقال كلاب وأهل النار ويه. نار قلت تدخلوا أي دون خير وقتيل من قتلوه كان لقد قتل نكفي دلان لكنك تتعامل <سؤال> مع الله ان وش لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك هو فهذا يقول الآن يقول الآن ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وإن كان الكافيرا نصيبا قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من ألم المؤمنين فهذا المؤمنين تقول ليسانا إذن كانوا يلنسوا عنه ورنية مر صابكم فضل من الله لا يقولون كالنمتكم بينكم ما بينهم وده يا ليتني كنت معهم فأكون زفوزا عظيمة أكيد بي ما إلمان يرغب سرع السلين فهل تكون قد تريد أن بأك من سرع boko fi nur ruuh way idil takala dhona sharaa yuu ruuh amuu islaamta adigaa buu suuami wallahi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 يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابي وهن. ذلك هاتنا يعرفنا فلا يزينك. أظلمه وقرتنه بالحق وفضحه. مسلم ما فكر ماي؟ يودبرك تلبب النساء، فصار عندنا حسن، وأحيانا كبر على عصي صلية خير، في شربه. ما كمل خالق دكتور شابته، أو ثلاث شباب خواري خوان مسلمين وخيمين غريب. أيكم بقصة وسبيعة؟ كتب من سيكون في الله ذلك يا وحن واخواركنا ومن يا وي وكذب وفجرة ما لهم دليل وما؟ كم من أدلة صريحة صحيحة من القرآن والسنة ودليل يساء نبطل إلا الدليل قفلوا نبطل إلا الدليل الصباح من قبلناه هذا ما صحيح قاتل للوحن الله أعلم، الله أعلم هذا لا